يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مثينا ويتيما وأثيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نقاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وترورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت خطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدرها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى ثمتبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم سياب سندك خضر وإستبرق وحلوا أتاور من فضة وتقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء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 ويذرون وراءهم يوما تقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا كنا بذلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء استقذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله